اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَاِذَا النُّجُومُ كَذَّرَتْ وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَاِذَا الْعِشَارُ ضُلّتْ وَإِذَا الرُّوحُ شُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالله அல் ஜ வல்ல قول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَدْنُون وَلَقَدْ رَأَوْا بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنٍّ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ عَجِيب فَأَنَّ تَهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا மீம் ஐயஸ்தீ வீச